في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لا أنتم İnna Allah azizun hakim. Ve la tenkhehul müşrikat hatta yemin. Ve la ame muamene khairum min müşrikat. Ve la fâ'ajbetkum.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 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقرموهن حتى يظهرن Fiada t-tahhern f-e'tuhun min حيث أمركم الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساءكم حرث لكم